يا إخوة الأحبة هذه حلقة جديدة من حلقاتنا رمضانيات وقد شارفنا على الانتهاء بفضل الله تبارك وتعالى وشارف هذا الشهر الفضيل على الانصرام والسعيد من صامه بحق وقامه بحق واستغل كل أوقاته في طاعة الله سبحانه وتعالى السعيد يا إخوة من استفاد من هذه الأيام التي انتهت ولم يبق الآن لهذا الشهر إلا أيام قليلة ثم ينصرف ولا ندري هل هل يمر علينا رمضان جديد أم نكون في عداد أهل القبور ويكون هذا هو آخر شهر رمضاني نجتازه في حياتنا الله أعلم هذه أمره عند الله سبحانه وتعالى إلا أن بقي في شهر رمضان أمور لا تعلق بهذا الشهر الفضيل من الشعائر الله عز وجل وهي زكاة الفطر ويوم العيد وهذه كلها أمور مرتبط بعضها ببعض فأما زكاة الفطر يا إخوة فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وما إلى ذلك من أمور من التقصير الذي صاحب صيامه وما منها من أحد إلا وقد صاحب صيامه شيء من التقصير أو تقصير كبير نسأل الله يتجاوز عنه فلذلك شرع الله أو كما قال ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وزكاة الفطر يجوز إخراجها قبل أيام من يوم العيد وبعض العلماء يرى جواز إخراجها من بداية العشر الأواخر من رمضان لكن الأولى يخرجها الإنسان يعني في اليوم الأخير من رمضان ليلة العيد، فصنّتها أن تخرج من غالب قوت أهل البلد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان غالب قوت أهل البلد القمح أو الشعير أو الرز أو الذرة أو ما إلى ذلك، فليخرجها من غالب قوت أهل البلد. وليس من مهمتنا في هذه الحلقات المباركات الدخول في التفاصيل فقية، إنما همنا هو تنبيه الناس على أخطاء أو تذكيرهم بسنن وما إلى ذلك من الأمور فلذلك نحب أن ننبه على أن كثيرا من الناس أيضا يتساءلون هل يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة الصواب أو الأصل أن زكاة الفطر تخرج من غالب قوة أهل البلد حتى تعطى طعاما للمساكين الفقراء والمساكين يستفيدوا منها إلا أن العديد من أهل العلم أجازوا إخراجها بالقيمة إذا كانت القيمة أنفع للفقير فأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه فعندهم هذا أصل يجوز إخراج القيم في سائر الزكوات، وذاك أيضا رأي الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ولاها شيخ الإسلام المتيمية رحمه الله إلى هذا التفصيل. يعني يعني إذا كانت زكاة الفطر إذا كانت قيمة زكاة الفطر أنفع للفقير والمواد المواد العينية لن ينتفع بها وسيعيد بيعها وسيخسر فيها. فالافضل أن تعطيه القيمة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله وأفتى بذلك. وأما إذا كان الناس يتعاملون بغالب القوت فالافضل أن تعطى من غالب القوت إلا أن بقية أئمة الإسلام من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم أبوا هذا وقالوا شرعها الله عز وجل من غالب القوت فلا تعطى القيمة فيها وهذا أصلهم حتى في بقية الزكاوات والذي يهمنا من هذا كله أن يحرص كل واحد منا على أداء هذه الزكاة ويخرجها عن كل أفراد أسرته التي يعولها، ويكثر التساؤل عند الناس أن عن إذا كان الرجل مسافرا وأهله في البلد هل يخرج هو عنهم أم يخرجون عن؟ المهم أن تخرج، لا حرج أن يخرجهم عن أو يخرج هو عنهم، كل هذا الأمر فيه واسع. وأيضا يتساءل كثير من الناس عن إخراجها. عن ال الأجير أو ما إلى ذلك أو الإنسان الفقير إذا كان الإنسان فقيرا هل تخرج جزكاة الفطر هل يخرج جزكاة الفطر أيضا نعم نص العلماء رحمهم الله على أن الفقير أيضا يخرج جزكاة الفطر مما أخذ من الزكاة يخرج هو أيضا الزكاة لماذا لأنه أيضا يحتاج إلى تطهير نفسه من اللغو والرفس وما إذا ذلك من الأمور التي واجهته في صيامه من السنن التي لها ارتباط بشهر رمضان عيد الفطر يقول الله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ونعلكم تشكرون فالتكبير هو من شعار العيد يبدأ من صبيحة العيد ويستمر الإنسان في التكبيرات إلى أن يصلي صلاة العيد ويستحب في صلاة العيد أو في يوم العيد أن يفطر الإنسان فكما أننا عباد الله أمرنا بالفطر، أمرنا بالصيام فصومنا، فالآن نؤمر بالإفطار فنفطر، فهو أول ما وهو فهو أول ما يمكن ما يجب علينا أن نفعله، أول ما يلزمنا أن نفعله صبيحة العيد هو أن نفطر، طبعا يستحب الفطر قبل أن نخرج إلى الصلاة، ولكن أيضاً الفطر يعني أن تجلس وتفطر ثم تخرج إلى الصلاة. هذا هو المستحب ولذلك استحب تأخير صلاة عيد الفطر حتى يتمكن الناس من هذا يتمكن الناس من الإفطار ثم يخرجون للصلاة ويستحب أن تصلى الصلاة العيد في المصلى ويجتمع فيها أكثر عدد من المسلمين ويستحب أيضا أخي الكريم أن تخرج نسائك وأطفالك وحتى يخرج النساء الحيوم كما قالت أم عطية رضي الله تبارك وتعالى عنها أمرنا أن نخرجهن العواتق والحيض يشهدنا الخير ودعوة المسلمين فأما الحيض فيعتزلن المصلى وأما بقية النساء فيصلين مع الناس فهذا أمر مطلوب ولذلك يطلب أيضا أن تجلس في مصلاك حتى تستمع إلى الخطبة كاملة ثم تدعو مع الإمام فتشهد الخير ودعوة المسلمين فهذا من أفضل الأعمال التي يعملها الإنسان صبيحة العيد ويا خسارة من يضيع تضيع عليه هذه الصلاة ويا بؤس من يترك التكبير وهذا الخير العظيم في هذا المشهد الحافل فالسعيد إذن من خرج وأخرج النساء وأطفاله ليشهدوا العيد ودعوة المسلمين. ويستحب أيضا زيارة من أهل ولبس ونبسة من تهنئة من العيد بل هو من أمور الحسنة وانتبهوا بارك الله فيكم إخواني انتبهوا من الاختلاط ومخالفة الشرع في مصافحة النساء الأجنبيات وجلوس النساء المتبرجات مع الرجال كل هذا من المنكرات الحقيقة التي ابتلين بها في مجتمعاتنا فحذار يا إخوة أن نستقبل الله سبحانه وتعالى في فرحة العيد التي هي تتويج لصيامنا وقيامنا بمعاصي حذاري أن نستمر من كبائر لا معاصي فقط بل بكبائر حذاري من هذا كله إخوتي الأحبة وتقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأسرور